مركز الوفاء للتسجيلات الإسلامية في مملكة البحرين يقدم اعتذار الرادود سيد هاني لوداعي الهندسة الصوتية والتوزيع حسام يسري إدارة الإنتاج علي عبد الحسن the